لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها الآية قال رحمه الله مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة اعلم أن هذه الآية الكريمة دلت بظاهرها على أن دخول الإنسان بيت غيره بدون الاستئذان والسلام لا يجوز لأن قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم الآية نهي صريح والنهي المتجرد عن القرائن يفيد التحريم على الأصح كما تقرر في الأصول قال رحمه الله واعلم أن المستأذن إن تحقق أن أهل البيت سمعوه لزمه الانصراف بعد الثالثة لأنهم لما سمعوه ولم يأذنوا له دل ذلك على عدم الإذن وقد بينت السنة الصحيحة عدم الزيادة على الثلاث خلافا لمن قال من أهل العلم إن له أن يزيد على الثلاث مطلقا وكذلك إذا لم يدري هل سمعوه أو لا، فإنه يلزمه الانصراف بعد الثالثة. ثم قال رحمه الله، وأعلم أن الذي يظهر لنا رجحانه من الأدلة أنه إن علم أن أهل البيت لم يسمع استئذانه لا يزيد على الثالثة. بل ينصرف بعدها لعموم الأدلة وعدم تقييد شيء منها بكونهم لم يسمعوا خلافا لمن قال له الزيادة ومن فصل في ذلك وقال النووي في شرح مسلم أما إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمعه ففيه ثلاثة مذاهب اشهرها أنه ينصرف ولا يعيد الاستئذان والثاني يزيد فيه والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده وإن كان بغيره أعاده فمن قال بالأظهر فحجته قوله صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن له فليرجع ومن قال بالثاني حمل الحديث على من علم أو ظن أنه سمع فلم يؤذن والله أعلم والصواب إن شاء الله تعالى هو ما قدمنا من عدم الزيادة على الثلاث لأنه ظاهر النصوص ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما هو مقرر في الأصول قال بعض أهل العلم إن المستأذن ينبغي له ألا يقف تلقاء الباب بوجهه ولكنه يقف جاعلا الباب عن يمينه أو يساره ويستأذن وهو كذلك قال ابن كثير ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره لما رواه أبو داود حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين قالوا حدثنا بقية بن الوليد حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بشر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور انفرد به أبو داود وقال أبو داود أيضا حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزيل قال جاء رجل قال عثمان سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب قال عثمان مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أو هكذا فإنما الاستئذان من النظر ورواه أبو داود الطيالسي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود من حديثه انتهى من ابن كثير قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة والحديثان اللذان ذكرهما عن أبي داود نقلناهما من سنن أبي داود لأن نسخة ابن كثير التي عندنا فيها تحريف فيهما وفيما ذكرنا دلالة على ما ذكرنا من أن المستأذن لا يقف مستقبل الباب خوفا أن يفتح له الباب فيرى من أهل المنزل ما لا يحبون أن يراه بخلاف ما لو كان الباب عن يمينه أو يساره، فإنه وقت فتح الباب لا يرى ما في داخل البيت والعلم عند الله تعالى ثم قال رحمه الله اعلم أن المستأذن إذا قال له رب المنزل من أنت فلا يجوز له أن يقول له أنا بل يفصح باسمه وكنيته إن كان مشهورا بها لأن لفظة أنا يعبر بها كل أحد عن نفسه فلا تحصل بها معرفة المستأذن وقد ثبت معنى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه قال البخاري رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها انتهى منه وتكريره صلى الله عليه وسلم لفظة أنا دليل على أنه لم يرضها من جابر لأنها لا يعرف بها المستأذن فهي جواب له صلى الله عليه وسلم بما لا يطابق سؤاله وظاهر الحديث أن جواب المستأذن بانا لا يجوز لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وعدم رضاه به خلافا لمن قال إنه مكروه كراهة تنزيه وهو قول الجمهور قال رحمه الله واعلم أن الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين لأنه إن دخل على من ذكر بغير استئذان فقد تقع عينه على عورات من ذكر وذلك لا يحل له وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ما نصه ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم لألا تكون منكشفة العورة وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن نافع كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن ومن طريق علقمة جاء رجل إلى ابن مسعود فقال أستأذن على أمي فقال ما على كل أحيانها تريد أن تراها ومن طريق مسلم بن نذير بن نون سأل رجل حذيفة أستأذن على أمي فقال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره ومن طريق موسى بن طلحة دخلت مع أبي على أمي فدخل واتبعته فدفع في صدري وقال تدخل بغير إذن ومن طريق عطاء سألت ابن عباس أستأذن على أختي قال نعم قلت إنها في حجري قال أتحب أن تراها عريانة وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة انتهى من فتح الباري أيها المستمعون الكرام سوف نواصل الحديث حول الآية في لقائنا القادم إن شاء الله فآمل أن نجتمع وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته